ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئا فاعجبه وخف أن يصيبه بعينه أو يتضرر بذلك. وعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين الله.